7 استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك فاء ف هى ما فهما ح ف ظ حفظ ا ز صن قفص يقف قف يقف فسق فسق كاف كتب كب أكلا أوك ض ضحكا